فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنقَذَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا فَلَمْ تَرَوْا رُسُلًا فَأَنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ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 وَلُوطًا إِطَّالَ لِقَوْمِهِ أَيُّ نَكُم لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَيُّ نَكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَر اما كان جواب قومه الا ان قالوا تنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب نصبني على القوم المفسدين